خطبتنا في هذه الجمعة المباركة عن أخطاء الصائمين في رمضان خطبتنا في هذه الجمعة عن أخطاء الصائمين في رمضان ولكن قبل أن نشرع فيها أنبه تنبيها هاما لا بد منه يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت قل هي مواقيت للناس والحج شرع الله عز وجل وجعل هذه الأهلة مواقيت للناس فيعرف بها خروج الشهر ودخوله وبها نحسب صيامنا وعيدنا وبها حساب عدة النساء وهكذا ومنه وبه نعلم خطله وضلال أولئك الفلكيين الذين ما فتئوا يشوشون على المسلمين وعباداتهم في كل عام وإلى الله المشتكى ومنه قبل يومين أشاعوا أن صيامنا ناقص وأن عيدنا خطأ وهذا من ضلال هؤلاء الفلكيين الذين يستخدمون الحسابات الفلكية التي يجهلها جماهير المسلمين فرضاً عن أنها قائمة على التخرصات والظنون التي تصيب وتخطئ وما أكثر هذه الأخطاء وضربوا عرض الحائط بطريقة المسلمين التي شرعها أحكم الحاكمين لنا قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم وفي رواية فإن غم عليكم وغيرها من الروايات فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين رواه البخاري وغيره هذا هو شرعنا أيها الكرام سهلٌ ميسرٌ متعلقٌ بالرؤية البصرية يعرفه الداني والقاصي والصغير والكبير والعالم والجاهل فلا تلتفتوا يا رعاكم الله لا تلتفتوا لأمثال هؤلاء الذين لم يرفعوا رأساً بشريعتنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون إن الذي يريد الله به تبارك وتعالى خيراً يفقه في الدين إن الذي يريد الله به تبارك وتعالى خيراً يفقه في الدين كما في الصحير من حديث معاوية خال المؤمنين رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يريد الله به خيرا يفقه في الدين وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رأى ابن ماجه من حديث أنس وصححه الألباني رحمه الله طلب العلم فريضة على كل مسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم إن الذي يريد أن يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيره لا بد أن يضب العلم الشرعي بحسب استطاعته فيحرص على حلقات العلم الشرعي ويحرص على السؤال عن دينه ذلك أن الشيطان وأتباعه يدخلون على المسلم من جانب الجهل فإذا حصن نفسه بالعلم ضرد الشيطان وأتباعه وأمن الوساوس والشبهات روح عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قوله فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد فإذا حصن المسلم نفسه بالعلم الشرعي كانت عبادته مبنية على الصواب والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتجنب الخطأ والبدع والمحدثات وتجنب الخطأ والبدع في عباداته التي يتقر بها إلى ربه سبحانه وتعالى ومعض الصائمين في رمضان يقع في شيء من الأخطاء بسبب قلة العلم وبسبب أيضا بسبب الغفلة ومن هذه الأخطاء ومن هذه الأخطاء خطأ حلق اللحية وهو خطأ في رمضان وفي غيره ولكن السيئات كما يقول أهل العلم السيئات تتضاعف في الأوقات والأماكن الفاضلة نعم بفضلها إن حلق اللحية مدفق على حرمته حلق اللحيئيو Bruno مدفق على حرمته لكن عبت به البلوة وإلى الله المشتكى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أطلق اللحى وأحف الشوارف وفي رواية أرجو اللحى في رواية وفر اللحى وفروا ثعانينكم أرخو اللحى ورواة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن حزب قال العلامة ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة وش المثلة؟ تمثيل بالإنسان قطعوا أطرافه أو بعض أطرافه حتى يتشوه جعلوا هذه اللحية جعلوها كأحد أطرافه جعلوها بعضا من. قال واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه جاءه رسولان من كسراء. شواربهما مفتولة وخدودهما محلوقة فأشاح عنهما وقال ويحقما من أمركما بهذا؟ يعنيان كسرى قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن أمرني ربي أن أعفي لحيتي وأحفي شاربي رواه ابن جرير وابن سعد في الطبقات وحسنه الألبان رحمه الله ومن أخطائهم وهو أيضا خطأ شائع إسبال الثياب فبالصحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما دون الكعبين من الإزار في النار وجاء في المسند من حديث عمر بن الشريت رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يجر إزاره فأسرع إليه أو هرول قال عليه الصلاة والسلام له هرول له انتبهوا له فقال له ارفع ازارك واتق الله ارفع ازارك الله فقال الصحابي رضي الله عنه اني احلف ساقايه السكان الاحلف عكس الافحج اني احلف ساقايه السكان فقال لهم نبي صلى الله عليه وسلم ارفع إزارك فان كل خلق الله حسن ارفع ازارك فإن كل خلق الله حسن فما رؤي ذلك الرجل بعد إلا إذا رؤه يصيب أنصاف ساقيه ومن أخطائهم أيضا في رمضان ترك دروس العلم الشري والحرص على المساجد التي لا درس فيها وهذا خلط وخاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه الجهل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق طلب العلم فريضة على كل مسلم فطلب العلم الشرع فيما يتعلم بالعبادات العينية فريضة لا يجوز تركها عبادات العينية يعني صلاتك يعني طهارتك الخاصة بك يعني معرفتك لواقع الصيام معرفتك لأركانه التي كلها متعلقة بك لأنك تقوم به بنفسك وهكذا من وجب عليه الحج صار عينيا في حقه وهكذا صاحب المال صار تعلم بعض أحكام الزكاة واجبا في حقه طلب العلم فريضة على كل مسلم ويقولون أعن الذين يتركون دروس العلم ويتخطونها إلى مساجد لا دروس فيها وشي حكمة قالوا يريدون ختب القرآن يريدون ختب القرآن ختب القرآن سنة باتفاق العلماء وليس واجب سنة باتفاق العلماء بينما طلبوا العلم الذي يتعلق بعينياتك وفرائضك فرض لازم فلا تقدم سنة على فرض ثم اجعل للختمة وقتا غير وقت الدرس الذي هو ربع ساعة فإن زاد فنصف ساعة وما هي حقيقة تلك الختمة التي يختمها هؤلاء الإخوة وهذا خطأ آخر ليتها ختمة بتدبر للآيات وفهم لمعانيها وكشف عن تفزيرها لهان الخطب بل أجاد ولكنها قراءة إما بصرية في البصر ساكت شفتاه لا يتحركان هل هذه قراءة؟ الجواب لا ليست بقراءة ما قرأ ولو فعلها في الصلاة ما تصح صلاةه هذه ما هي قراءة يقول العلامة بن باز رحمه الله هذا تفكر وليس بقراءة هذا تأمل هذا تفكر وليس بقراءة كما يقول العلامة رحمه الله ولكنه للأسف أيضا تفكر باللفظ دون المعاني طيب إذن إما قراءة بصرية وإما قراءة سريعة لا يفقه فيها كثيرا مما يقرأ والله عز وجل يقول في كتابه الكريم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قال ابن القيم في نونيته رحمه الله فتدبر, فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن وروا الآجري في كتابه أخلاق حملة القرآن عن أبي بسنده عن أبي جمرة الضبعي قال قلت لابن عباس رضي الله عنه فرجبان القرآن هذا الفقيه العالم النحرير قال قلت لابن عباس إني سريع القراءة إني أقرأ القرآن في ثلاث قال لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول وقال ابن القيم رحمه الله تعالى هذا العلام الإمام قال رحمه الله في كتابه المنار المنيث قال قراءة سورة بتدبر ومعرفة وتفهم وجمع القلب عليها أحب إلى الله تعالى من قراءة ختبة سردا وهذا وإن كثر ثواب هذه القراءة تأمنوا كلام العلماء يا أخوة تأمنوا كلام العلماء ومن الأخطاء التي تذكر هنا وتسوق صاحبها إلى الرياء قول بعضهم يخافق آخر كم ختمت أنا ختمت كذا وكذا كم ختمت. هذا قد يجره إلى الرياء يا أخوة هذا قد يجره إلى الرياء ومن أخطائهم أيضا اعتقاد وجوب التراويح أو قيام الليل فتجد البعض وهذا خطأ فادح يا أخوة تجد البعض يستنكر عليك ألا تصلي التراويح وكأنها واجب من الواجبات وهذا كما سمعتم خطأ فادح فالواجب ما أوجبه الله والحرام ما حرمه الله أليس كذلك أيها الإخوة قال علامة بن عثيبير رحمه الله في شرح الأربعين قال الأمر لله وحده فهو الذي يفرد وهو الذي يوجب وهو الذي يحرم فالأمر بيده لا أحد يستطيع أن يوجب ما لم يوجبه الله تعالى أو يحرم ما لم يحرمه الله انتهى كلامه رحمه الله وبالأخضائهم أيضا اعتقاده أن التراويح ليست بقيام ليل وهذا مشهور يعتقد بعض الناس أن التراويح ليست قيام ليل وهذا غرض فقيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصادق إلى قبيل طلوع الفجر الصادق بلحظات وينبني على هذا الخطأ خطأ آخر وهو تحسينهم لقيام الليل في أوله المسمى بالتراويح وتحسينهم لقيام الليل في آخره قال العلامة العثيمين رحمه الله في نور على الضرب قال وكثير من الناس يظنون أن التراويح شيء وقيام رمضان شيء آخر والواقع أن التراويح من قيام رمضان ومن أجل المفهوم الخطأ الذي أشرت إليه أن التراويح غير القيام صار كثير من الأئمة والكلام للشيخ والعثيمين صار كثير من الأئمة مع الأسف الشديد لا يعتنون بصرات التراويح من حيث الطمأنينة فتجدهم يسرعون فيها إسراعا بالغا يخل بالطمأنينة بالنسبة للمأمومين ويشقون عليهم أيضا وهذا أمر حرام عليهم انتهى كلامه رحمه الله أقول ما تسمع ونستخير الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والصلاه الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل ويصلي ويسلم ويبارك على محمد وعلى آل وصحبه أجمعين أما بعد أيها الكرام ومن أخبائهم قيام الليل والسهر له ثم تفويت صلاة الفجر أو تفويت صلاة الظهر ومثل هذا القيام المسنون الذي يفوت الفجر أو الظهر وهي فريضة الفجر أو لا يجبس مثل هذا القيام الذي يؤدي بك إلى أن تفوت فريضة لا يجوز قال العلامة ابن باز رحمه الله في مجموع فتاوي لا يجوز للمسلم أن يسهر سهرا, سهرا يترتب عليه إضاعته لصراة الفجر في الجماعة أو في وقتها ولو كان ذلك في قراءة ولو كان ذلك في قراءة القرآن أو طلب العلم انتهى كلامه رحمه الله ومن أخطائهم وبه نختم وبين أخطائهم إن جاز لنا التعبير الحرص عن الإمام الطيارة انجاز جاز لنا التعبير في صلاة التراوح وفي غيره يحرصون بعض الناس عن إمام الطيارة الأصل الأصل أيها الإخوة أن نعبد الله عز وجل كما أمرنا الله عز وجل الأصل أيها العبد أن نعبد الله عز وجل كما أمرك الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل فاستقم كما أمرت ليس بهواك ولا بعقلك ولا بذوقك ولا بوجدك لا فاستقم كما أمرت وقال تعالى الذي خلقكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا إيش قال أيكم أحسن عملا وما قال أكثركم عملا قال أحسنكم عملا ومن عجائب العبر والقصص ما قصه العلامة العذيمين رحمه الله تعالى في أكثر من درس من دروس تكرر هذه القصة لأن فيها عمراء وفي فتاوي في اللقاء الشهري في نور الدار وغريما قال رحمه الله تعالى قال وقد حدثني من أثق به أنه ذات ليلة دخل إلى مسجد فوجدهم يصلون صلاة الترويح على الوجه الذي عرف عند الناس من السرعة يقول فلما كان في الليل الرجل اللي قص للشيخ العثير يقول فلما كان في الليل رأيت في المنام أني دخلت على أهل هذا المسجد فإذا هم ينرصون رقصا في المنام فإذا هم ينرصون رقصا قال الشيخ كأن هذا والله أعلم إشارة إلى أن صلاة اشبه باللعب من هذا الجد فاحذروا من هذه السرعه التي اعتادها كثير من الناس نسال الله تبارك وتعالى ان يفقهنا في ديننا ويعلمنا من ديننا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسالك في الدنيا الاخره اللهم انا نسالك المعافاه في الدنيا والاخره اللهم اعز الاسلام والمسلمين ولذل الشركه والمشركين وارفع رايه الموحدين ولكس رايه الكافرين اللهم انصر اهل التوحيد اللهم انصر اهل التوحيد اللهم انصر اهل التوحيد اللهم انصر اهل السنة اللهم انصر اهل السنه اللهم عليك باعداء المله اللهم عليك باعداء الديانه اللهم عليك باعداء التوحيد اللهم إنهم لا يعجزونك اللهم احصهم عددا واقتلهم ب ولا تغادر منهم أحد رببر علمين الله ما تلك قويين عزيز جاء قادر على كل شيء الله ماثصر او في كل مكان الله منصح لل التبعث في كل مكان اللهم موفق للمسلين والمصبات ال هي إنهم العوات عك سمي موجيب الددعوات الله مفق لي لما المسلمين للعمل بكتابك سنة نبيك يا رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى